بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا بل موريات قرحا فلوريات قرحا فالمغيرات صبحا فالمغيبات صباحا، فأثرنا به نقع، فأثرنا به نقع، فوسقنا به جمع، فوسقنا به جمع، إن الإنسان لربه لكنود. إن لكن وان هو على ذلك لشهيد وان هو على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد وانه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعث رما في القبور؟ مَثَلَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِ رَمَاءَ فِي الْقُبُورِ وَأُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَأُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَبِيرُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ